بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا وَلَقَتْنِ مِسَاء فَوَلِقُهُنَّ لِعَدْتِهِنَّ وَأَحْصُ الْعِدَّةِ وَاتَّقُ اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تخرجون من بيوتهم ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تبري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا, وأشهدوا ذوي عدن منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا، ولايَثْنَى مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَاءِكُمْ إِلَى رُتَبَةٍ فَعِدَةٍ نَثَلَاثَةٌ أَشْهُرٌ وَلَايَ لَمْ يَحِضُّ وَأُلَاءَ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَيَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.